فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبلهم من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لنرتاب المبطلون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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون